بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الانفال فالق الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين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 إذ تَسْتَريِيثونَ ررببَّكُم فَسْتَجَابَ لَكُمْ أَي مُمِدُّكُم بِأَلْفِم مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفين وَمَا جَلَهُ اللهَّهُ إِللاا بُشْرَاوللتَطمَ إ بِهِ قُلوبُكُمْ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِن إِاد اللههِ إِ اللهَّه عزيِيزٌ حَكيِيم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 إذ يُحي رَبّكَ إلىى الْ المَلائكَةِ أَ معكُمْ فَثَبّتُ الذينَ آمنوا سَأُلْق فِي قُلوبَِّينَ كَفرَُ الرَّعْبَ فَضْرِبُ فَوْوقَ الْ الأعناقِ وَضْرِبُ مِنْهُ كُل بَنان ذَلِكَ بأَهُ شَ قُللهَّهَا وَرسُولَ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 وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء ان حسنا ان الله سميع عليم ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين ان تستفتح فقد جاءكم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا عُدْ وَلَن يُؤْنيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ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 واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاوىاكم فاوىاكم وانيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون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 وَماَا لَهم أََّا يُعَذِبَهُم اللله وَهُمْ يَصُدّونَ عَن الْ المَسْجددِ الْ الحَرَامِ وماَا كانوا أَلَاءه إن أَْلَاءُهُ إللاا المُتقونَ وَلاَّ أَكسَرَهُم لا يعلمون وَماَا كانَانَ صَلَتُهُم عِنندَ البَيتِ إللاا مُك أَتَصِْيه فَذوقُ الْعَذاابَ بِماَا كُ تُم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 لَمِيزَ اللَّهُ الْ الخَبِيثَ م منن الطيبِ وَيَجعللَ الْ الخَبِيسَ بعدْضَهُ عَ بَعْض فَيَرْكُمَهُ جعَ فَيَرْكُمَهُ جعَ فَيَجعَهُ فِي جَهََّمْ أُلائِكَهُمُخَاصِرُون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 وَإِنْ تَوَّ فَلَمُوا أن اللهَّه نَوْولكُمْ نِعم الْ المَوْولَا وَنِعْمَن النَّصيد نِعمَّ الْ المَوْولَا وَنِعْمَن النَّصيد وَلَمُ أنَّ مَا غنِتُم مِنْ شَيئِ فَأََّ لِلهَّهِ خُمسَهُ وَِرَّسُولِ وَلِذِقُرْربَاء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 اِذ انْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاَعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَن هَلَكَ عَمَّ دَيْنَةٍ وَيَحْيَى مَن حَيَّ عَمَّ دَيْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ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 فَلَمَّ تَراءةِ الْفأَتَانِ نَكَفصَعَلَ ععَقبَيْهِ وَقَالَ إ بَر وَقَالَ إ بَر أُ مِنكُم إ مَا لا تَرونَ إِ أَخَافُ اللَّ وَلَّهُ شَديدُ الْعَعقاب إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ ۚ هَٰئَئِهِ أَدِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا, وذوقوا عذاب الحريق ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَذَلِكَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِم كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 إمَّا تَسْقَفًاَّهُمْ فِي الحَرربِ فَشَِّدَ بِهِمَّ من خَلْفَهُم لعَهُم يَذكَّرون وَإَّا تَخَثََّ مِْ قَوْمِ خيانَةَ ثمَم بِذ إلَيْهِمْ ثمَم بِذ إلَيْهِمْ على سَوَ إِ اللهَّه لا يُحبُّ الْخائِنين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 وَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّلَّذِينَ فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يعلم اللَّهَ يَعْلَمُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ۚ إِن يَتُوكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غفور رحيم